the help divided sich auf out어から und zu rappen. der radianteâm optical und zuksamれた über Donald Trump kauf er uns Lebensender Dr weil er sich über describes ihm. Die B pantなるほど sind. Auf dem Berg Sadat Excellent, asta كتاب الشيخ مصر وكان هذا في وكان هذا في ليلة الثامن والعشرين. الثامن والعشرين من شهر من المحرم في الواحد والثلاثين بعد أربعمائة بعد من صلى الله عليه وسلم. والله القرآن, القرآن الكريم شكرا قال السلام رحيم الله القرآن الكريم القرآن الكريم بالذوق مصدر بمعنى فلا أو بمعنى جمعة تقول قرأ قرآن قرانا كما تقول رفا رفا وعلى المعنى الاول ثلاث يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول اي معنى مفعول وعلى المعنى الثاني جمعه يكون مصدرا بمعنى اسم فاعل اي معنى ذاكر بجمع الافكار والاحكام <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله اجمعين اما بعد فقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف القرآن لغة أنه مصدر قرآن وهو على معنى يوم إن بمعنى ثلاث أو بمعنى جمعة وكلا المعلايين الفقيه وكما بين الشيخ رحمه الله في شرحه على متن هذا أو على كتابه اصول في التفسير <تصفيق> قال فأن القرآن إن قلت إنه مقرؤ أي مثل فصحيح. يعني يصح أن تقول إن القرآن مثل أو مقرؤ فيقول القرآن هو له مصدر يكون مصدر لمعنة من محور كما باين الشيخ أي بمعنى مجدون وماذا هو القران فيطفح أن تقول إن القرآن مجدون كذلك اذا قلت انه بمعنى المفاعل أي قلت إنه قارق أي جامع للأخبار أن والأحكام العادلة هو كذا وأيضا أن يكون بمعنى جمع أو من جمع بمعنى من أي أن يقل إنه مجموع فالقران مثل وجارع ومجموع الثلاثة عام فأحنا الله إلا مجموع من عدة آيات وكذلك مجموع أي أنه أُلِّفا أُلِّفا من عدة آيات كل من عدة سوى لذلك يقال تأليف القرآن تأليفه جمعه. و... هذا معنى القرآن لغه نحن بالنسبه بالنسبة لمعناه في الشرق فنقرأه فيما يلي شاء الله م. قال رحمه الله وقرآن بشارك الشرع دعام الله تعالى أنه ننزل على رسوله وقال من أبيانه مؤمن صبطان عليه وقال أن نبدوه بالسورة الفاتحة أن نبدوه قال الله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ قُرْآنَ تَنْزِيلًا وقال إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعِذَا مُتَعْلِونَ هذا معناه صرعا وهذا المتفق عليه نعم عندنا علمة السلك الصالح أي عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير أن القرآن كلام الله غير مخلوق وانه ملزل من عند الله من العلوم فإن أنزل من السماء من عند الله عز وجل نزل به جبريل عليه السلام على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وما هي العقيدة وإن كانت تظهر وإن كانت في ظاهرها يعني لا يشك أحد من الجالسين فيها إلا أن بعض أهل البدع شككوا وحرقوا في بعض الآيات هذه العقيدة وإنما وصلت الينا بهذه السهوله وبهذا بهذا اليسر بعد, بعد بذل وجهد جهيد من ائمه السنه على مر الازمان حتى حفظت وكتبت في مثل هذا الكتاب فاخذتها انت مغضة منطرية سهلة ولا تعرف ما الذي وذل فيها لم حتى تصل إليك هذا فقد ضحى أو بذل الإمام أحمد عمره في حز هذه الأسطر القليلة أن يحفظ عليك وعلى من يأتي بعدك من المسلمين اعتقاد ان القران كلام الله هكذا كلمات يسيره لكنها بذلت في سبيل حفظها الارواح والاعمار فعليك أن تدرك ايضا هذا المعتقد وكذلك لا يخالف أحد في أن القرآن بدأ بصورة الفاتحة وختم بصورة الناس أهلاً هذا من المتطق عليه بين كل طوائف أهل القبله لما ينمي في هذا المعتقد إلى الرافضه وإن يعني بقّعنا نقول هلاش الرافضه لأن طائفة منهم في بعض الأزمان كانت لا تعارض في هذا. وقيل إن هذه الطائفه التي كانت تظهر عدم المخالفه انما كانت تفعل هذا منذ التقيه ولكن من المستقر عند كبار مراجعهم كما يسمونهم ان القران قد زيد فيه ونقص إحنا. والبعض منهم على انه حدث فيه النقصان دون الزياده ولذلك عليك ان تحمد الله على انك سلمت من كيدي وشر هؤلاء وأنك لم تنشا على هذه المعتقدات الفاسده التي قد تكون سبباً إن نبت عليها قد تكون سبباً في أن سموت على غير الاسلام وهذا حال الكثير من الذين يعيشون في هذه الدولة الرافضية أنهم ينشأون على نبت هذه المعبقدات الباطلة وإن عاما في بيان كون القرآن منزل المنزل من السماء من العلوم من عمد الله قال سبحانه إن نحن نزلنا وأكد بعد ذلك من موثر علينا القرآن تنزيلا أكده هذا حتى لا يكون هناك اي مساوبة لمن ينكر التنزيل الذين يعني يدعون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم انما انذروا من عنده فيه او باجتهابه ليس وحيا من الله فرب عليهم ربنا سبحانه بهذه الايه وبغيرها وايضا نحن قويين الناس انزلناهم قرانا عربيا لعلكم تعقلون يعني لا يتنافى ان يكون عربيا وان يكون منزلا يعني لا معنى انه انزل بلسان العرب بلسانكم انه لم ينزل من السماء ولم يأتي وحد من الله لا إنما هو بلسانة عربي وكذلك هو منزل ولما يبقى أنزله هذا اللسان العربي لعلكم تعقلون حتى تعقلوا معانيه <تصفيق> وحتى يعني في آياته فلا يكون لكم الحجج عند الله أن القرآن نزل بلغة غير مفهومة لو ان الله عز وجل انزل القران بلغه تخالف اللغات التي عليها بنو ادم كيف يعقلون فلا تعارض بين كونه عربيا وبين كونه منزلا من السماء كما بينا إن القرآن لا خلافة بين أهل القبلة أنه رجع بالفاتحة وحثينا بصورة الناس <تصفيق> ولكن يعطر على هذا الاتفاق أو على هذا الاجماع فما قد سبب وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه واخرج هذا البخاري في صحيحه في اخر كتاب التفسير من الصحيح عند باب تفسير سوره الناس بسنده عن زرق بن <تصفيق> لما لو سأل أباية ابن كعب، قال، سألت أباية ابن كعب، فقلت يا أبا المنهر، إن أخاه ابن مسعود يقول كذا وكذا. وهو هذا اذهل اذهل الروايه فمن هنا تذاع الروايه مبهمه او جاء الحديث فيه اذهال في روايه البخاري ان اخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا ولم يعرض من قوله فقال اهل سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي قيل لي فقلت فقال لي قيل لي فقلت قال أبي بلحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا هذا الحديث؟ يبين المعنى ما جاء في الروايات الأخرى التي في خارج الصحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق سفيان عن عبدة ابن أبي رباح عن جر ابن خبيش وأخرجه أحمد في مسنده. ايضا من طريق سفيان بنفسه الاثنان ولكنه عين في روايته مقولة ابن مسعود فقال اذا خات ابن مسعود يقول بحكهما من المصحف يقصد النعودتين <تصفيق> ان اخاذ ابن مسعود لم يقول بحكيه بل بحقه هو وجاء في روايه محمد بن سلام هو ابن أبي النجود أو إلى ابن الأهداء قال إن عبد الله إن عبد الله المسعود أم كان لا يكتب في مصحطهم في رواية أخرج أحمد في مصنده وأخرج عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند من طريق الأعمش عن أبي إسحاق السديعي ومن عبد الرحمان بن يزيد النصير أنه قال ثم قال ابن مسعود أو كان هذا كان عبد الله ابن مسعود يحكم ان من المصحف ويقول ان ليس فا. ليس ليس هذا من كتاب الله و هذه هي ابن مسعود سببت اشكالا كبيرا عند اهل العلم وحافظوا أجوبة اهل العلم على هذه الاثار ما وليت اولا ما قد نقل أن ابي بكر الله اللاني وتابعها عليه القاضي عيار وغيره الله قال ام لا ابن مسعود من القران ثم <تصفيق> انما انكر اثباتيما في المصحف فقط لأنه لم يذنبه اذن النبي صلى الله عليه واله وسلم في إثباته في إثباته المسح وهذا هو القول الأول. قال الحافظ ابن حجر وهذا تاويل حسن الا ان الروايه الصحيحه ترجه لم يشيروا الى الروايه التي جاء فيها انه قال انهما ليست من كتاب الله ولكن هذه الروايه قد غمز فيها البعض انها من طريقه اسحاق السبيعي وهو اسحاق السبيعي كما هو معلوم ويسمى ب عمرو بن عبد الله هو من المدلسين الذين بكرهم الحافظ المحجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين في كتابه ولم يصرح بالتحديد ومن من غمد في صحة هذه الروايه دعا عنف أبي إسحاق السبيعي ولكن الروايات الأخرى تشير إليها وإن كان في الروايات الأخرى أن أنه كان لا يكتب المعذبين في مصحف فقط، وليس وليست يعني هي خارية، لأنه كان يعتقد أنهم ليست من كتاب الله إلا في ابي اسحاق والامر يحتاج الى يحتاج إلى مزيد من البحث. فيما يتعلق برواية أبي إسحاق هل أتى له شاهد بالنص بنفسه لأنه كان يقول إنهما ليست من كتاب الله وهل يعني جاء تصريحه تصريحه أبي إسحاق بالسماع في أي طريق من الطرق الاخرى لان هذا يحتاج جديد من البحث وإن لم نجد فالأمر يعني يظل على الاحتمال ولكن هذا لا يعني تضعيف الروايات الاخرى وانما يعني الكلام في هذه الروايه فقط بعينها وهي خارج الصحيحين كما ذكرنا أخرجها عبد الله بن احمد في زياداته على المسلم <تصفيق> واما كونه كان يحقهما من المصحف هذا ثابت ثابت كما في البخاري وان كان البخاري لم يصرح بهذا اللفظ بانه كان يحقهما من المصحف <تصفيق> والعلم من هذا كما قال الحافظ نهما أن البخاري رحمه الله تعالى كأنه كان يستعظم هذا أو كأن الراوي الذي عليه لههدى في الإبهام وقيل إن سفيان عليه لههدى في هذا كان يستعظم ذكر هذا ولكن قد ثرف من روايه سفيان أيضا عند أحمد أنه ذكر هذا فلعل العهد ان تكون على البخاري لذلك هذا التاويل فيه ضعف والتاويل الثاني ان هناك من طعن في هذه المرويات عنهم يسوع حتى وان كانت في البخاري وهذا يفهم من ظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب حيث قال اجمع المسلمون وعلى ان الفاتحه والمعوذتين من القران وان من جحد شيئا منهما تفر وما نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح وبنحو هذا قال ابن حزم كما في اول كتاب محلل حيث قال ما نقل على ابن مسعود من من إنكار قرآنية المعودتين باطل كذب باطل هكذا قال المخز وذلخ هذا قال أيضا الفخر الراضي المعتزلين فرأهن فكأن هؤلاء يعني أنكر صحة المرويات وكلامه انه يحتمل أنه يقصد أن مطلان دون السند او يقصد بطلان استمراريه ابن مسعود على هذا لعل النووي يقصد هذا المعنى او يقصد الاخر فكلام النووي ليس يعني صريحا في انه ضع عقل روايه البخاري لو انه اطلق القول بالبطال هذا هذا تاويل هذا القول بي تحل المشكله لم الا ان حافظ قال اطلعوا بالروايه الروايات الصحيحه نندله مختلف غير مقبول بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل والاجناع الذي نقله النووي إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش وإن أراد استقراره هو مقبول فما كذا قال حظ يقصد أن الاجماع الذي نقله النووي لعله لم يستقر في زمن الصحابة قبل أن تكتب المصاحف حيث اختلفت القراءات بين الصحابه ويدخل في هذا الاختلاف ما جاء عن ابن سعود ولكن بعد انتهاء زمن الصحابه ونسخ القران في المصاحف وقيام عثمان رضي الله عنه نعم بتوديه هذه المصافف المنسوخة على الأمصار استقر الاجماع على ما ذكره النووي نعم هذان التأويلان ذكرهما الفاصد نعم في فتح البارد. والتأويل الثالث هو الذي ذكره ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن أما قال لم يكتبها أي لم أي لم يكتب المعوذتين في مصحفه لم يكتب ابن مسعود المعوذتين في مصحفه لأنه قال يسمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم عرض بهما الحسن والصين ف... فكأنه زعله لنا نعلم منزلة صلى الله عليه وآله وسلم ويدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان المعامة من كل علم الدامة كما هذا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان معامل بهديث كلمات وكان نعوض الحسنة والقسين كلمات مسعود اعتبر المعوذجين من جنس من جنس هذا التعويض ولكن أبرد الأنباع كما نقل هذا لأن القرطبي في تفسيره رد تأويل ابن وقال لأن هذا كلام الخالق لأنه لا يبتلس بكلام المخلوق فكيف يخف هذا يعني او يلتبس اما على نفس المسعود هو من هو في المعرفة باللغة وفي المعرفة بكلام الله والأمر الذي قاله ابن قتيبة ليس بعيدا كما سوف ياتي والتاويل الرابع هو ايضا قد يكون الاقرب انا قد ثبت من عده طرق نوال ابن مسعود في قراءات أصحاب الأنصار أنه أثبت المعاذبين فجاء من رواية عاطم من أبي النجود عن زر عن, عن أبي عبد الرحمن أبس لهمين آه. نعم من طريق عن دير بن خبيش وابي عبد الرحمن السلامي وابي عام سعد الشيباني ان ثلاثتهم اثبادوا و الثلاثه انما اخذوا من من اخذ عنه عن ابن نسود رب العالم وأيضا جاء هذا في رواي في رواي الحنزة أو في قراءة حنزة وتلمينه الكسائي ويجب القراءة أخذها الحنزة والكسائي من طريق القرى من طريق القرى والأسود وابن واحد ومصروق <تصفيق> وكلهم أخذ على ابن نسوط ثبتت في... ثبت هذه القراءة إصباد النعوذتين فإذا قال ابن تقريبا له اول اصيوتيه في اتقان في علوم القران انه لم يتقر عن لم يتقر القط القطع لذلك ثم حصل الاتساق بعد ذلك يعني كانه كان ابن قدامه يرى ابن مسعود انما كان يحقهما من المصحف لاول الامر ثم لما استقر الامر وحدث الاتفاق أثبتهما والله تعالى اعلم فالقول الذي جاء عن ابن قتيبه قد يؤيده الروايه التي اخرجها البزار في البحر الزخار من طريق القامه علي بن مسعود أنه كان يحب أن عودتين من المصحف، نما يقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعوذ بهما. وكان ابن عبد الله لا يقرا بهما ايت الصلاه وهذا فهم ابن مسعود كان فهمه رضي الله عنه لو كان خطا لكنه من مستهدي الصحابه و له رضي الله عنه نحو هذه الاجتهادات التي لم تقبل لأنه ما ثبت عند مسلم من حديث أباين بن كاعب أيضا أنه سئل أيضا عن قول ابن مسعود قيل لو إنا أبا عبد الرحمن يقول من يقوم من يقوم الحول الحول يصيب او يصيب ليلة القدر فقال اذن انما اراه ذا ان لا تتكلوا. والله الذي لا اله غيره او قال الذي نفسي بيده انه انه لا يعلم اي ليله هذه وإنه يعلم أنها في إنه يعلم انها في رمضان ثم اقسمت وهي انها ليلة لك... السابع ال27 الشاهد الطلب مسعود كان ايضا يجتهد في مساله تحديد ليله القدر فيقول انها قدر في, في طول العام قال إنها لا لا تحدى أو لا تقيد برمضان أو لا تقيد بالعشر ليله الأخير وايضا أهير هذا الإشكال في زمن التابعين فغلق على أباين فأجاب أباين بهديد جابا فلهذا رفجح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا كان اجتهابا من ابن مسعود ولو أخطأ فيه حتى تثبت بشريا والصحابة وأنهم ليسوا معصومين نحن لا نعتقد في الصحابة أنهم أئمة معصومين كما يعتقد الرافبة الشيعة أئمتهم نحن نعتقد أن الصحابة عدود لكن العدالة لا تقضي العثمة أوه. هذا الفرق ينبغي ان يكون واضحا ليس معنى اعتقاد اهل السنه ان الصحابه عدود انهم انهم معصومون اه لا والصحابي قد يخطئ قد يجتهد فيخطئ ولكن كيف نتعامل مع الاخطاء التي قد تكون جاء جاءت أو وردت عن بعض الصحابة كما هي عقيده أهل السنه نقول إنهم مجتهدون إن أصاروا فلهم أجران وإن أقطعوا فلهم أجر واحد آه. يعني لا نعامل الصحابه معاملة غيرهم وبهذا يرد على من يريد أن يساوي أن يساوي الصحابة يعني يقول لماذا لا تعاملوني كمعاملة ابن مسعود لمن في كذا بالأخطأ في أمر عظيم انه كان لا يثبت المعودتين في فهذا يقول هذا القائل وهو على بدعه أو على اتباع الهوى. <تصفيق> فلن يكن فلم يكن خطأ نحن عظم أكبر من خطأ البشر. فنقول بهذا التأصيل الفاسد لا بدعة ولا تبديع ولا يوجد أهل بدعة ونعطل النصوص التي نصت على أن هذه الأمة ستتفرق والنصوص التي تبين. أن هناك من هذه الهمة من يقع في البدع وفي الضلالات ولذلك حضر من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول إن اجتهاد هؤلاء ليس اجتهاب الصحابي والصحابي له مقام خاص لا يعانون كغيرهم وكذلك يقال في حق الامن الذين صاروا على سبيل فب... الصحابه إذا اذا لهم مرتبه الاجتهاد وحصلوا العلم وبلغوا المرتبه التي تؤهلهم بأن يكون من الذين يعني يعتذر عنهم فنعتذر عن الذين ثبت لهم الإمامة لكن هل يعني نجعل وضي المرتبة لكل من هب ودب لا لا تجعل لكل دعيا من الأضعاء الذي يريد أن يسوي نفسه بنخو الإمام أحمد بنخو الشاتعي أو ابن تيمية أو الشوكاني أو حتى بنحو الحافظ بن حجر أو النووي فيثبت لنا أن علمه وأن خدمته لهذه الأمة بلغت ما بلغا بي هؤلاء الأمن من لو ثبت على أحدهم بعض الاغلاط أو بعض المخالفات فإنها تكون مظهورة في بحار فضلهم وفي بحار مصنفاتهم التي خدمت هذا الدين إلى وقتنا هذا. فالشاهد أن أبنى سعود رضي لو كان اجتاهد فأخطأ هذا أيضا يعني لا يعاد لأنه رضي الله عنه يعني ظن ظنًا على اجتهابه ولم يصف في ظنه أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله إنما كان يتعود هذه التعويضات ولكن لم يبلغ إليه انه كان يقراهما في الصلاه هذا ليس مستبعد ان بعض الروايات لا تبلغ الصحابه وهذا يعني كان عليه من الشواهد عليه من الشواهد والادله نعنى قد لا يتفق الناس في الفكرية أن بعض شبار الصحابة كانت لم تبلغوا بعض الثنانين او بلغت بعضهم في وقت متاخر بعد نوات المدينة صلى الله عليه وسلم بالسنوات لأنهم لم يحيطون بالسنة يعني لا يوجد صحابي أحاقا بكل السنة بل هناك أبوهم لم يعلمها أبو بكر أو لم يعلمها عمر أو لم يعلمها عثمان هذا ليس بما يكون سبباً في التنقس بل هذا إن ذلك يدل على ما ذكرنا لأنك صحابة فضل عنهم بصر وانهم قد تجيب عنهم بعض افصلا اما ان لم تبلغهم او بلق بلق يعني بلغت بعضهم ولكنهم تاولوها بتاول مخالف ها. وهذا كما بينا له ادله وشواهد كثيرا وبه ايضا يثبت ان الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كما يعني يعتقد الروايا في ألمتهم الروايا عكسوا القضية كفروا الصحابة وشاهدوا بالعثم على المتينة. نحن لا هذا ولا ذات نحن ايه؟ على المساطية وانظن كما يعني يقال لم يكون اجتهاد لم اجتهاد ابن مسعود هذا ان قلنا بانه ثبت عليه ولم يرجع عنه ان قرء ضمن من اجتهاد بعض الفقهاء في الفتنه التي حدثت فيما بينهم وترتب عليها التتال اه قاتل بعضهم بعضا هذا امر عظيم ولذلك ما هي عقيده اهل السنه مثل هذه المسائل التي حدثت بين الصحابه نقول نكف الالسنه عما شجر بين الصحابه ولا نقود فيه ونعتقد ان مصيبهم له اجران وان المخطئ فيهم له اجر واحد وانتهت المساله ولا نفتح الباب بأهل البدع. إحنا ما نجدنا يفعونا من الصوت في مثل هذا نعم إليه إلى الطاعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و... لذلك القوم بأنه عندما بأن مسعود اجتهد فأخطر هذا وارد وهذا الذي مال إليه واخترر الشيك الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك قول ابن قتيبة أيضا له وجه وهو قريب يعني, يعني هو يعبد ما قد ذهب الله الألزامي لأنه أخضل أن هذه أن هاتين الصوراتين ليست من القرآن إلا ما كان يتعوذ فيهما فقط ولم يعلم لقد صح عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه <تصفيق> كما خرج مسلم أن أن نعم أنهم صلى الله عليه وسلم قال قال لوضع إنه قد أنزلت علي الليل آيات لم ينزل علي مثلهن فقط وقرأ الموضتين وكذلك أيضا في رواية أخرى أيضا عن وضب. أنهم صلى الله عليه وسلم قد أمر عقبة أن يقرأ بهما في الصلاة. وقال ان هنا لم يتعود متعود من مثلهما أي هذا دا في داخل الصلاة فلعل هذه الروايات لم تبلغ لم مصوط بكم وما قاله كذلك البعض وتاويل الثالث الذي ايضا قد يكون متجها أن ابن مسعود قد رجع عن هذا يعني ليس عندنا رواية فريحة في رهوره إلا ما ثبت في قراءات بعض القراء الذين أخذوا رواياتهم عن ابن مسعود، فنقد أثبتوا في قراءتهم أو في رواياتهم للقرآن المعوذتين فمن هذا قال بعض أهل الولد إنهم لم يثبتوا المعوذتين إلا لأنهم قد أخذوها على ابن مصور قد أخذ أخذوا المعوذتين على ابن مصور قد أخذوهما على ابن مصور و... وضع أيضا أن ليس بضعيد وقد رجح القول انثير هذا محمد ابو شهده الازهري كتابه المدخل الى دراسه القران و يعني كما قلنا قد يسلم لمن يعني أخذ بظاهر القراءات الثابتة من أصحاب النشوم، وأنه لعلهم بعد أن تبين له رضي الله عنه أن الصورتين من المصحف أو من القرآن أثبتهما بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، إن شاء الله نأخذه. الدرس اذى الطالب لنا بعد